الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الثلاثون التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة زينب سمينة جدا هي تأكل ثلاث وجبات في اليوم زينب تأكل في الفطور السمك وتشرب القهوة وتأكل في الغداء اللحم وتشرب الشاي وتأكل في العشاء الدجاج وتشرب الحريب وزن زينب مئة كيل التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة قاسم يأكل ثلاث وجبات في اليوم الفطور والغداء والعشاء سالم يأكل وجبة واحدة في اليوم الغداء قاسم يأكل في الغداء اللحم والدجاج والسمك والأرز والخبز وسالم يأكل في الغداء السمك والسلطة والفاكهة قاسم يشرب الماء وسالم يشرب الشاي انتهت الوحدة